كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغطبا وزيتونا ونخلا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 أوجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولائك هم الكفرة الفجرة